موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إن جاء مَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ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 وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون ففيكن افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والارض انه لحق انه لحق مثل ما انكم تنطقون هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّكْرَمُونَ فَرَغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ وقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم فأقبلت امرأته في صررة غير فَصَنَّعَتْ كَأْتُوَجَاءَ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَطِيمٌ قَالُوا كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لَنُصِيبَنَّ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ مَّسْوَمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ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 فاخذناهم وجلودهم فنبذناهم فنبذناهم في اليم وهو مليم وصيعاد اذ ارسلنا عليهم ريحا عقيم ما تدر من شيء اتت عليه الا جعلته كرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فاعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينبرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا متصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها والسماء لَمُوسِعٌ وَالارْضَ فَرَشْنَاهَا فَنَعْمَلُ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ولا تجعلوا مع الله الهًا آخر إن ليكم من هنا ذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا, من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما انت بمن تمن وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون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 فلا يستأذنون فويل للذين كفروا من يومئذ الذي يعدون